لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وتيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إِلَّا بِصِغَاءِ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَتُوفَىٰ بِرَضْوَٰنٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرحيم وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِذِكَ يَتِي مَا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَنَّ أيما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحذت بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب